هو الظروب اللي أنا عملتها لازم هتحاسب عليها وأخش النار بعد خدا أدخل الجنة لو تبت منها ده مش هيحصل طب لو ما توبتش منها لو رحت ربنا سبحانه وتعالى قد يغفرها لي وقد لا يغفرها الناس الله عزيزي يعفو, يعفو عنها يغفر لنا